الدكتور بيشتغل اثير سيجمنت زي أنا كده اشتغل لين اشتغل كورنيا تشتغل لين بجد كده هتشتغل إيه؟ ريتنا وقبتك ليه؟ مش مش في كده وبتجربوا بتاع انا من بتاع الاثير سيجمنت 3 يا مش ايام طرق اسهل النتيجه بتاعتها الناس دي عين الغمدانيين بتقعد ببطور سيجمنت يعمل عملية جميلة أول في كده او في القطب نيربو العيون برضه ما بيشوفش يعني انت عامل حلو دكتور زي الفل ويطلع العيان طب طب بقول انت يوسف ما انت انا عنده عينه بيضه اللينس بتاعته حاضر اشيلها له اركب له عدسه ثانيه في العملية يكون شايف كويس دي بعد العمليه اهي ربنا ينورهم لك يا رب النتيجه ان سايز شارع اهو عاملين بقى انا انا بطلع حرف كيو سيك بس يعني اللي عنده عمليه في الكورنة. عنده عمليه بالليل ممكن اللي عمل هيه ماذا؟ نخد ليه ثلاث سلاف جديدة ماذا أرباح؟ نخد ليه ثلاث سلاف جديدة ماذا؟ حاجة بديه لي مش هارفت؟ نبدا مع بعض حبيبته نستعمل ايه؟ أنا إبنس جديد وكل حاجة يا نوكس مش أنا مستعمل هي مش مش عمالك حمليه يتلذب؟ لا والله طب أنا بعمل يعني خروف من لا انت تعملي لي ليه؟ بص لا صامت انا عندي كورس ومش مهض حد يمد ايده في عينك خلاص انا رجعت من منظر والله عيب ولا حتى بحدش يمد ايده في عينك انا بقى عانيت بنتي مولودة قال يوم يا مولود يوم ايه فاول ما ادوا كبروك في بس كده انت وقتك يخش لو ساعه ده روتين حاجه اسمها كريديزم بناخد اي قرص ادوره ايه اقرا ثلاث اربع ايام كده ده لان انت هاكله ونازل شويه بتشارج بخش في البانيه بتاعك وتحط الاطره ساعات يحصل هيحصل العكس بقى تلاقي عندك خثيه من الاطره ان اتعمت وبتاع وخسر حصلت مع بنت تخيلوا طلع اطره احمر وعمتته وطلع طبعا ايه بقى شكله وحش بقى حاجة كده. لحبي. لحبي. الله تساعد دروس ايه يا كده ايوه ايه اصلا بقى اعرفوا ان انت بتسحب ده ايه بص انا عايز ياخد رول ماشي انا ما فيش يعني حاجة كده الجريم لايت اللي هياخد رول فيكم كويس سيب موضوع الكورس بعد انا الكورس من هنا لحد ما تبقى دكتور رول كبير قوي انا هساعدك أنا طلب وقلّفوا عندي وبيقول لي لو أنتشهر كل حاجة ويقولوا لي ويسوكوا وهو وما الدنيا كده؟ أنا في دختونة ولو... وانا مشتغل بقاة... التسل في غير مش عايز حاجة كم ديه يعني بس كده؟ طبعاً متى إيدي، كده؟ بوجه ده على دنان يوم فوق فلازم الواحد يوضح يوضح فيك مش عواق اللي عايز يتعلم نوض عناياً لشنين لوقت؟ خلاص؟ طيب تعمل؟ خليل خليلوا في المرحج ااه عشان تفتكر ده انت بتراجع كل سنه غدايين وانت على اللي بقى بقى تلاتين طول على تاريخ خالص المنهج ده بقى بيخبط المنهج بقى بيخبط 30 دقيقه كمان ده كبير انت بتراجع كل سنه ثاني ده كمان تك على الذاكره ده ايه ده ايه ده الامتحان الدرس هي يا الدرس اكبر في الدنيا ليه لانه بيعلم الحنافيه تصفق المعلومات يعني ايه الفكرة بالدس؟ انا لك المعلومات بطريقة ثالثة وممسطة وهي بحاجة لا علاقة ببعضيها يعني اوش رح تدرس من اول الـ لحد الـ في الكلية ولا مش كده في الكلية القصود بيخش يقول الحتة العجبات انا عجبني مثلا سورج وفذكروني يخش يقول وشو هوم بقى الـ treatment هو هوم الـ definition من الاول اوش لما تاخد الدس من الاول لحد الاخر ان شاء الله انا بيه دي ايه؟ خلاص. لأ قدامك لحاجة واشة ولا كده حيوة ايه جبا؟ حيوة حيوة طبعا ايه ايه ايه؟ الدنس اللي ديسة لو انتخدش دنس هتذكر السلسة فتح لو تاخد دنس هتذكر في خمس دقائق دنس يدي فكرة لو اكتر من كده تعمل ايه؟ نفسك؟ لأ مشكلة فيه كده خلاص؟ خش الموضوع يلا كمان داكت كده إحنا إذا ما إحنا متعودين أسمع معكوا بعد سنين ما إحنا متعودين أي شط تركيز أي شط تربنياتنا نأخذ نأخذ القرنية بنبتدي بقى بعد المعلق عشان توعيناها نيجي زي نأخذ الأناتوري السيولوجي وبعدين الايه؟ الأمراض خلاص هنأخذ اللد بعد نأخذ الأناتوري أمزليت السيولوجي أمزليت أمراض اللد هنأخذ اللين ناسن بالطبع أي شط تركيز الحصة اللي جالسة إحنا متعودين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 لازم تبقى اباتكولا يا تذكرني يا ابن ترانسبيرن اباتكولا استراكشر ذكرني كومبليتلي ترانسبيرن اباتكولا كومبليتلي اباتكولا اي حاجه كومبليت اباتكولا ما في الاطراف هنا دي بلاد هذه المنطقه اسمها ايه اصلا اللي فاتت اسمها لمبل بلاد اللي هي انت في الزنك ما بين ايه وما بين ايه ما بين القرنيه والاسكليره مش عارف الكلام ده ايه منطقه الايه دي يبقى اكيد البلط بس بلب اللي موجود في منطقه منطقه اللمبه يبقى اسمه اسمه اسم اللمبه يبقى اسمه ايه يبقى تعالى نراجع انا كورنيا كومبليتلي افكر اكسبت ذا 1 ملم اوف ذا كورنيا اخر مللي من القرانيه اللي جنب مين على اللي جنب اللي في في لمدل خلاصة جسد خلاص؟ قلنا القرانية متثبتة في الاسكليرة زي إيه الحطة اللي خاكت ده إذا ده سعب عليك عشي كده ماش يا جماعة؟ عشي ماشا بيه دي الاسكليرة كده زاكرونيا كامدا ربعو عنكم المذكرة بقى زاكرونيا is to the sclera like watch glass أقول لك إيه؟ عايز أقول لك بص عالغزة وانت فاعب بيدي دي من القرانية مين المخبيه دي التشكيلية، التشكيلة عملت إيه هو ال the National Park of the Cordia، عندهم School ده لقينا خدنا حسبة الحين. of the Cordia بس. The Cordia is Transylvanian Abstract Structure. Complete Abstract. مع ذا آخر ميل من القرانية فيه بلاط بس الإسماء. لين بالبلاط بس الأوكرانية مثبتة في التشكيلة زي ايه زي إذا الساعة. مانتك؟ ميكس زي دي دي اه انت شوف <تصفيق> انا عايز الفرق لو العمل يساعدها انت على طول بقى في شويه تعرف ايه اللي في الصوره دي حد يكتب لي بقى عبا. دي العين آه يا سلام ايه ايه الصوره دي بقى كبصوله دي انا لسه قايد القرنيه يا جماعة اذكر قصه لو انت فاكر في ايه القمر برده بصوا يا ما هي دي كده القرنيه زائد القرنيه زائد الساعه دي هنا المفروض إذا الترانسليرا حتى لو عادش انت في الشارع هل انت هواء ده. مين دا؟ دلقائبت ومين المدوار دي؟ البيوهز دايما القرارية مترانس لأنها ايه؟ ترانسليرا تبقى على دي وقل لي ايه بطرس؟ الأبر صحيح الأبر بارتو اف دا كورنيا بيكون انا بقى ايه؟ انا بشط لك الحتة العملي بعد حتة بقى انت كلنا عارفين ان الكورنيا أبص كلب لما أنا مش عايز أي حاجة في الرابط. وقالك عينين تاني وصرت بتصفي عليه لقيت الحتة دي أجدك مثلا في البيت وباك. اوه ماي جاد. إذا أدور برضو أذكرني إزباص كولاري ماي جاد. هلا أنا ماي جاد أنا شعرت. صح؟ إذا أدور برضو أذكرني إزباص كولاري أكمل زا. بعد هذا الدكتور يكون كويس يعني. ماشي. خلاص؟ إذا أبقى الباطل وصدقون إيه إيه؟ إذا أبقى بطلجي بقى ده مش الإيه؟ مش طبيعي إيه؟ يا جماعة؟ تعالوا نأكل سنة معاستات مش عايز حد بعد كده يحضر مجر الكتاب أحسابت النهاردة بس. يا جماعة؟ ربوا عليه إنت على الصفحة طيق وإنت أكله ليه؟ أحبتني أنا معاست كتاب يا باش؟ باش؟ معاستات اول حاجة عايزين نتكلم على البيانيara يا بطبت يا جماعة ده منظر المشهول بتاعنا قلة قرانية اللي يبص لو القرانية دي من مكانها وايبصيت عليها من وراء من اني السلسل لو بصيت عليها من حكام ده اني سلسل ده انت يور سلسل لو من وراء البصير لما تيجي تبص على من الخلف وتيجي تقيس ديست بتاعها هتلاقي بطبتها لاثناشر ملي و روزيونت لي لأ من أسل الديامتر ذو أفضاكون يا مصدير لي كم في كامل حسوم عندكو 12 في 12 طيب يعني لو جيت عملتها كده تطلع طلع ايه بالزبط؟ دايرة بالزبط. الكلام ده يختلف من قدام بصوا بقى المفاكش لب حضرات تشوف القنانية من قدام تقيت الزبطي كان ديامتر في, في بس مش ايه يعني ده 12 في 12 لأ هنا اختصر وروضوطة اللي دائمتنا بتعاولين كامل 12 قتيجي ت دينا كده ده ايه ده بيضاويه شويه ايه اللي حصل هل هي بيضاويه من قدام ومن ورا مدوره لا بصوا الفكره ايه بصوا يا جماعه دي كده قرانيه مين اللي ماسك اسمها من الجناب بعد اللي انا بعمله ده مين السكينه ومين الكونجا طيب صح يعني بص دي كده قرانيه اللي انا حاطط ايديا هنا كده يبقى انا مين لا الكونجا الطايبه الاول وتحتها مين الاستيريا طب بصوا بقى دي اللد ودي الكونجاكتيف اهي حط ايه لك هنا كده تحتها مين الاستيريا انا هحط لك هنا كده نفس الفكره يبقى انا لمست الكونجاكتيف طيب ما ملهاش لون وتحتها الاستيريا بيقول لك ايه بقى ان الكونجاكتيف والاستيريا المفروض يمسكوا هنا في منطقه دي بقى, بقى. بقى. كونيا اهو؟ الدولية دي هي مضيقة اللي ايه؟ اللي ايه؟ وانيقولك ايه بيحصل بيه؟ ركز معاك اقولك الكنتباك تايبة والمستديرة مش مستيب دايما انا عمل كيف ديجو من فوق يتكول شوي ومن تحت ايه؟ وشوي يعني او حد اثناء او بردقرة ايه؟ ده بوض كناك دخلوا من فوق ومن تحت من هنا؟ لا, لا في حد عمل اقبارداد باوي القرنيه ده طلع فين اكتر من فين القرنيه من من من ما شاء الله بيه 1 مليمتر لص صح؟ this one.. this one.. مليمتر لص إذ يوتوات قول انت بقى مين العمل هذا لص CONSCRIBER and DISCLEAR OVERLAT this overlaid من فين أكثر اف, من فين this من شوذو انت بإستقر صحيح برافو عليكم هنا اقصوا بقى يا لما نيجي ناخد الديابة هل يابقوا بقى الناس الضعين عايزين الخراص بستيروا لي بس بتقول لي 1 و زد 1 مليمتر ديفرنس ديو تو وات الـ Center زي في الـ بريثي الاسمة دي بلد والمنظر المضبوط اعطف منظر المضبوط اعطف ايه رايخو؟ The cornea is more thin thin منطات thin لا thin thin منطات بليز لا تستحفظ الـ cornea الـ Cyclics Center هلأ هذه cornea من 550 الى 600 ايه رايخو الـ Cyclic دا يوجد كل ما نروح منروح البلهري <تصفيق> <تصفيق> حتى ما يوصل هنا إلى ألف وما يكبر. نوم أقل واحد ايه؟ واحد ملي. الرقم ده مهم ملي. مهم عشان عاليه. لا لا لسه عمليه أنا لسه هتكلموا عليه عملية الليزر. حبيت أكمله بعملك عملية الليزر. أنا خذ الكلام إن شاء الله في لازم أطمن على ذلك. الكورنيا الليز. الكورنيا الليزر. ليه؟ لأن أشوفك عندهم تفصيل اكتر وبرسومات وبالفيديو. إن شاء الله ما ييجي هقول لك أنا بشيل في من القرنيوم. أشتغل بالليزر. ماين أرجع على السلاب طب عشان انا اجيب سلابه القرانيه دي لازم القرانيه تكون تخين انا جو انا الحقي في ده كده كتير قوي من الطبيب يعني كورنيا السيك بتاعك لا يسمح وتلاقيها يقول لك ايه ده عمليه طب ليه تعملش عمليه ليزك ده عند دكتور تكون عنده ضمير <تصفيق> طب بص ها عندك عقل ات ليه الصمر يعني عمليه الليزك بالذات لو تكون سمك قليل عليها ده طب ما ليه ده في دا. إن شاء الله ما نيجي أخلى عاملية الليزنج هقول لك لو الكورنيال سيجنز قاقل من 512 مايكرون بياز إيه بقى؟ ماشي. منعملش العاملين جمتة <تصفيق> أيو رابعين يبقى الكورنيال سيجنز احمص بقى كورنيال سيجنز كان في السنزة؟ موخونيا وغنسين مايكرون كان في السنزة؟ كم في السنزة؟ لحدة لا يوطل 1000 مايكرون أو واحد إيه؟ أو واحد ملي لو قاقلت اللي نحن قاقل كورنيال السنتر قلوا الل لو قالك طيب فيها ما بين البريفري و بين الـ central لكن لو قلو افتكورنيا للسكنس هي فقط العظل النيه يعني العظل النيستان اي موقات الكورنيا للسكنس يا جماعة؟ حتى عند رأي سئلة؟ طيب ناخد معلومة اخرى اسمها نصف الكوترة او بالانجليز أو ريديا سوف كريديا ريديا سوف كريديشور ريديا يعني نصف الكوترة بصوا بقى الانتيور سيرفس اوف ذا كورنيا لون نصف قطر والبستيرور سيرفس اوف اللي كورنيا لون نصف قطر ايه قرا العيب ده بصوا يا جماعه ده كملت تطلع دايلة لو كملت البوستيرور سيرفس دي هتطلع دايره ولا اضرار اضرار عزر. الدايره الكبيره لما جينا نشوف نصف قطرها 8 من دايره صغيره لما جينا نشوف نصف قطرها لقيناه 6.5 مللي ده يا جماعه ايه الراوتر بيقول لك ان نصف قطر الانتيرو سيرفيس الزاكوريا كام حاجه اه تعالي على الجدول ده لما كملنا الانتيرو سيرفيس الزاكوريا دايره طلعت قطرها 16 مللي كانوا تمام لما كملنا البوستيرو سيرفيس الزاكوريا دايره طلعت دايره قطرها 13 مللي يبقى نصف القطر كام ستة ونصف بعدما يتقالك كده منشوفه لأخر السنة يعني ايه يبلي radius of curvature of the anterior corneal surface ثمانية ميلي ما تقالكش الرقم كان اقولك عن ايه يعني ايه radius of curvature of the anterior corneal surface ثمانية ميلي حضرتك ده معناه ان ال anterior surface of the جزء من دايرة 16 16 يبقى نصف القطر ثمان فبقل نفي الكلمتين عن بصيروسيرفس البصيروسيرفس of the corneal جزء من دايرة 13 يبقى نصف القطر سته و... يعني ان الانتير سيرمز اوف ذا كورنيا لما كملتوا عليها جديده البطير سيرمز اوف اضغر شويه ماشي يا جماعه راديس اوف يعني ايه نصف القطر ماشي طيب يلا حته بقى الكلينيكال اللي انتوا بتحبوها بص على الرسمه هات لي بص على الصورة هات من اللي انا قلته انا بقول لكم اللي اقول ايه انا قلتها ففيه بالعيان في ده با! بقى هدوان مش وفيه ايه ما كنتم؟ لا يا ابن العربي ايه! ابن العربي! عينيه ايه! مش عينيه! اذكرانية كبيرة جدا! فالديامي ده محترمه كده! هنا بقى فيه ايه في الشراسة دي او بالعيام ده؟ بكورنيا الديامي ده مرض اسمه.. لو انا اقول اسمه مايكرو كورنيا انا القرنية طيب انا اول حاجة في المايكرو كورنيا ان مين صغير ثلاث.. ايوه ايه اللي صغير في الكورنيا يعني اللي ايه؟ الديامتر اذا افزا كورنيا ايه اسمه؟ هاي بناس كمان واحدة؟ <تصفيق> <موشي حاصلك برقمت>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اه بقول لي ايه فريق امين؟ هاك انت الدنيا ايه بين حداشر و اثناشر و ستة يعني مصر و لما تيجي شو ك متل هنا تلعب عيال تيجي كذا أحصاصة تيجي كذا إيش؟ يعني هي بيقول لك يعني دلوقتي بال. ده حضرتك لا الدايره دي نص قطره كام هو ده الايه ان فيو سيف الدايره و نص فيو سيف الدايره ايه هي ثانيه اكبر اكبر عندي ده معلكم بقى مايكروم قول يا اللي لو في توين يلا قاعده شكرا لا مش ماكرو او العيان ده عنده حاجة تنجدر بالحكومة في صغير صغيرات موجود ضغط عيني عالي فالعين بدأت ايه؟ تكبر تكبر تكبر اكثر حاجة تكبر هي القرنية حتى العيان ده من تم يعني ده عين شبع عين الطور عين ايه؟ تخينة كبير. عين كبيرة شبع عين الطور او شبع عين الجوتة عايز الكلام ده ده عايزك توقف ان في ايه بقى للعكل شبع عين كريت في ايه؟ ندرس المرض ده وتيجي في الكرانيه هقول لك ايه الدياوندو زاكورنيا مالك قولوا انتم بقى لما ناخد المرض ده هقول لك الدياوندو زاكورنيا انكريز اور ديكريز انكريز خلاص ده ده لما كده كمان كمان دكتور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 ترجع كده قالبش <تصفيق> ده أقول تشوف مش موالك مش موالك مش موالك اللي هو دي كده لما كملها ايه ده يصابه لو ايه, إيه كده لو ايه كده يطلع المسافات دي ايه ما لها صغيرة عن الطبيعي يبقى الديامزة تغيره داخلت حاجة خذناها كلنا في ستة ترسيدات ايه الرفاكتور اند الثلاثة بالإنجليزي بالعربي يعني معامل انكسار مخفوق أنا قلت معامل انكسار الجلد طيب؟ هذا بروت. ثلاثة عداي. هذا بروت. هتقول؟ ستة زراعة تمام؟ الثلاثة بالإنجليزي بالعربي يعني معامل ان انكسار هالشراكة نورا تعرفه؟ معامل انكسار بصفة معامل انكسار الازرق معامل انكسار المويه إيه معامل انكسار؟ من الأول بس تعال. لو انت عندك هنا هواء هنا مويه. ألف، ويزوا عاد من الهواء للماء. سألت شوي، الوضع عادي عالي ولا انكسر؟ ينكسر ينكسر صح ليه؟ هو عاد من الهواء براحته. يجي قبل مية وين؟ دي سرعة تسجت ضايع. هو عاد من الهواء براحته ومش حاجة. يجي عاد في مدة أقل شوية. اللي هو اللي هي مية؟ دي سرعة تسجت ضايع. وملزم يأين؟ زي زي بالضبط. بكون مش العراب سرعة عليه وسرعة الفراغ. لازم العراب يأين؟ يأخذ. هي دي نفس الذك. تعالوا يا تعالوا صح يا حبايبي يا يبقى دلوقتي الضوء لو عدل من الهوة. في فالورق انكسر خلاص هسالكم سؤال طب لو الضوء عدل من الهواء سديد اسال شويه من ايه من الواي ولا اقل لا هيخش يا عم بايه في ايه وهي في هنا مرايه انت فينا مرايه ايه هو انكسر اكتر ولا اقل بس سؤال اكتر ينكسر من من شوفنا في الموضوع موضوع إنه إذا معامل انكسار المية في سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الماء معامل انكسار الزيت في توي سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الزيت معامل انكسار الضوء في الهواء على سرعة الضوء يعني القرنية إر اللي يقول لمن الضوء في الهواء على سرعة الضوء في القرنية واحد ثلاثين من مائة السؤال اللي أنا عايز يسألكوا إيه ده برافو عليكم عليه كم سرعة جيبك؟ العايمة صدق لي؟ بالسرعة بسرعة تكاد على سرعة تكاد على سرعة هبرمه على سرعة قلت على الرقم منو إيه؟ من السميل لو عامل الانكسار؟ عارف حركة اللقمة أحر السنة وعامل الانكسار واحد وسبعة وثلاثين من مائة تميز إيه؟ إيه شو؟ أي تميل أي تبقى معامل انكسار القرارية كيف؟ اذا معه واحد مستامعة وتعديل من مية بدون أعطينا. سمير حتى مكتوب المذكرة يبقى unit ليس number يعني رقم بدون سمير هذا فيما يخص معامل الانكسار ناخد حاجة لها علاقة بالموضوع حاجة اسمها refractive power قولك ان refractive power ان الكلام يعنيين وان القرنية. في فرط ضغط الركبة القرنية اثنين وأربعين ديابتر. واحدة واحدة بقى عليها. يعني إيه كلمة حسنتها دي؟ في فرط ضغط. هسألك سوائل. في أشعة وقعدت على عيني. هذا عين. في أشعة برة لي وقعدت على عيني. من بتسمع من يا هذه الأشعة؟ وجبتي أجمع صح على عيني على لسنا. من بيقوم بهذه الوظيفة؟ ديه. لا الكورنيا ولا إيه؟ لو ان قدرة القرنية على تجميع الأشعة اثنين واربعين دايوبتر سوف المفاجأة بقى قدرة اللينت على تجميع الأشعة 15 دايوبتر فقط يعني واحدة, واحدة. يعني ايه بقى ريفراكتبار قدرة اي عدسة على انها تعمل تجميع للأشعة يبقى بقى هو ريفراكتبار إذا ability of convergence ايه بقى هلين بيه صحك ability حد تفهمني ولا ايه ability of ايه من وجهه وبرر للزيد قدره اي عدسه على انها تجمع الأشعة. طب الحكايه دي بتزيد وبتقل على حسب ايه يعني امتى العدسه قوتها تزيد او امتى العدسه قوتها تقل على حسب ايه اهم حاجتين واحد قال حاجة صح على حسب الكيرفشر كل ما العدسه الأمور كيرفد كل ما تبقى أقوى في حاجة تانية على حسب معامل الانكسار ار اي دي يعني ريفراكتيف اند كل ما معامل الانكسار يزيد كل ما قوته على التجميع طيب الصحيبها دلوقتي. مين كفت؟ مين اقوى؟ قرارية اقوى من اللمس. ليه؟ دعنا نشوف الفرق في في فرق في معامل الانكسار لا. ففي معامل الانكسار هنا كام؟ واحد تأكيد. سبعة وثلاثين من مين. معامل الانكسار اللمس كام؟ تقريبا نفس الرقم. واحد واربعة من عرش اذا ما فيش فرق فيه؟ ومعامل الإنكسار الثقف ايه؟ في الكيرميشن بص عاملاته هيا هي كده ثقف قرنية كده واللنس كده ايه رأيكم؟ الكورنيا أقوى من اللنس في تجميع الأشعة لفرقة الايه؟ في الكيرميشن because ذا cornea is more curved than the limb ذا cornea is more powerful حتى يقولك الكورنيا هي الأثاثاتية في تجميع الأشعة الكورنيا الزمام <تصفيق> ريفراجت في سرب شوفت المفاجأة صنعت مين أهم تجميع الأشعة؟ كمان؟ يبقى الكورنيا يقول لك عليها ايه؟ فين اهم؟ كوريا كم هي؟ 42 او النس كم؟ 15 او الان كوريا الزمان ورفراتف تفضل وفضل ليه؟ لانها ايه؟ مور كربت عنها الانتسيك المخدم دي ايه وحاجة ايه؟ دي ايه حاجة عاجية؟ ايه؟ ايه؟ يعني كلمة ايه؟ ايه؟ اه 2 و 15%.. يعني إيه كلمة DI? DI كده DI؟ DI كلمة DI كلمة هو النيونة. هو النيونة في الانت. إيه كلمة DI. يعني عندي عدسات 1 دي. عندي عدسات 3 دي. يعني أي كلمة DI، هي النيونة في الانت. وحد كام قوة العدسات التي مش فاين. دعا ناخد فقط من الافي. لو عندنا العدسة الاساسية أو العدسة ال دي هي 1 دايوتر ماشي يا لو في عندي عدسه قوتها 1 دايوتر لو في أشعة ويق... عدسه وقع ظل للوقع عليها تتوقف العدسه 1 دايوتر تجمع الاشعه على بعد دي على عدد... بعد عن موضوع نتكلم عن اي عادة عشان اي عدسه في الدنيا قوتها 1 دايوتر تجمع اشعتها الظل على بعد دي على بعد 100 سم متر تبقى العدسه اللي قوتها 1 دايوتر بعدها البؤري iye constant? يعني العسل بقويتها هون درويجطر وبتجمع الاشاعة على بعض 2 science مثال كمان العسل اللي قوتها اثنين درويجطر بتجمع الاشاعة على بعض as ايه ايه اسم الازجيل اساسية؟ ايه 100 على الازجر على ضوء تجيب البعد البعد 100 على الاتنين بجام 50 percent يبقى العسل اللي قوتها اثنين درويجطر وبعدها البري 50 percent في سؤال العكسة لو قوتها أربعة ما يبرد. على البعض دي كام؟ لا! قولي عملت إيه؟ مية على الاربعة يعني مية على إيه؟ مية على الاربعة مية على إيه؟ <تصفيق> على البعض يستيجل إيه؟ مية على البعض يستيجل خمسة اللي هم الفوكال لينت ديه البعض الضقري. ديه دي. دي عندي بقانون يكتف من مذكرة حتى مش طب انا ممكن اتكلم في مش 100 على البار يديني في بعد البؤ طب ما ايه القانون ده هنا البؤه اربعه على النقطه وارقام وده الكورنيا 100 على 4 تطلع بكام بكام هتطلع على بعض كام 25 صح قال لك ده الموضوع بتاعنا لما اقول ان 42 يعني يعني القرنيه كعاده بتعمل ايه القرنيه كعاده جمع على على بعض مية على كام؟ على سين اللينس بي بتاعت ربنا كعادة سامل ايه؟ تجمع الاشياء على بعد كام؟ مية على سين وار يا جماعة؟ مية على البور اجيب الشوكة اللنس او البوري تقلنا بقى يعني ايه؟ في الكل هي سين واربعين دروب نكتنا قولها كده؟ وقلها. يعني القرية كعادة ساك كعادة ساكتنا كده؟ كعادة تقول إيه عليها؟ إن الوادان البوري كان مقرانيه نجمع الأعشاء يا بوري كان تشكوه إيه؟ أنت تعقوا إيه؟ طعم تجيب لي البوري؟ 100 على القوة يطبع الواد البوري الليه؟ دياكة 15 ده إيه؟ دياكة 15 ده يوصح وعدان البوري 100 على 15 يطلع الواد البوري سؤال؟ موسائل، عندنا كم عادثة في العين يرني؟ أصبح سؤال ده سهل بك؟ قبل الحصة كنت أسألك عندنا كم عادثة في العين يبني. عدسة واحد. يزيل لرهة. لن ايه? لن الرهة الكلام ده رض. لا عندي عدسين. لما الجو داع للسؤال. او في الجو. كا... السؤال ما عندنا كان عدسة بالعين. اثنين. مين هو مين؟ ومين؟ الكورنيا. واللي... ده حتى مين اهم؟ كورنيا. خبتوا بقى؟, بقى؟ العين كم عدسة؟ اثنين. الكورنيا وايه؟ واللل. ها؟ كده سبقنا للبروز انا هزولي. اي سؤال يا جماعة؟ اي تعالم نفس يبقى ثانيه طلع كده اطلع هرجع لكم طابخ يلا نراجع مع بعض جيب الورقه اللي معايا فاندرز اوف توريا وتوبني عشان ما قدام Rakastatko? Tämä ero on juuri niin. Olen niin. Haluatko johtaa peliä? Seikkaus zirconiaa on musta. Mutta on hieno, että se خلاص ماشي خش على معامل الانكسار معامل الانكسار بيصفى عندنا النزوي ايه سرعه السرعه الضوء في الهواء الهو على سرعه الضوء في الماده في من الميجر بدون تمام خلصنا معامل على ديفراكتف اه طب يعني على انها تجمع الاشعه القرانيه قدرتها 140 140 قدرتها دي يا باشا مساء الخير يا ميت اللي عليكم انا كان عندنا عندنا في البيت باهي طب ايه تمام يا شباب طب احنا دي بحصه الاربعاء انت سمعت خالص اه سمعت خالص الحصه اللي, أتكلم. أتكلم اللي في البيت والله ما عايز غير قرايه خلص رمضان كله لو اريت برايح الحصه في نص رمضان ده خالص شوف لك بقى ثانيه بعد كده شوف ساعه شوف يعني رمضان احسبت خلصت ثاني تعال احسبه روح اقرا في البيت 10 دقايق وحساً لديك الساعة كده إيه؟ ما تحسوا ما حساً لديك؟ فأنا نراشي دعب إزاي؟ إزاي بتاعنا ماشي يا جماعة؟ متأمينين؟ ها؟ كتبوا نفسكم إيه؟ وماشي دعب أي حسن؟ ها؟ ليساً حسين بغربي؟ <تصفيق> عايز أقولكم على الحاجة والله أنا شكراً فيه، أنا مراحي باك مرسوس أول مرة أحسني أنت تحمين كده مرحبت طالطة إيه يا سرحوم؟ مرحبت، لن بطط إ حدث كده جاي الدكتور ده اللي بيقوله عليكم صحيح قال اللي هو كان يجيبه ليه ياجي هنا. ادوش ياجي ينا خالد الدكتور ده اللي هو شكل ده جامد لشانا لكي احسابات يعني ايه اللي بيصدق بناك ويسيس عشان يتحبه حيه ما عمش ده فرش جدا قاله ايه مش والله العضية انا جاملها احسن مجموع الثاني هو ايه تنهيس الفلسطناني في زفل العلم وقت هو بايعيني وصلناه روح في الشارع المكانية على كده انا حبيتكم فشخصية الماس اللي قابلتم معا حتى بقاهوا ماشي؟ ملت؟ حاجة موخة الوزر اللي عملت باك ماشي اله ماخر للسنة دي أو هذا ما بحصان جامع إقليات كم بكم طبعا يا بني ما شاء الله حاجة يعني لأ بطل رأي لو أنت حارس ما تيجي حارس نجم شو اسمه من جويس يعني هي يلقي خص ثاني هذا سدره رقم ثالث ما تقولش شيء عندك أنت اي أي رقم وطلع بعيد قوي عنده ما خمسة ليه بس كلام خمسة يمتلك <تصفيق> بجيكي في الساحة جوة في اللي جاي. بصوا لكل كنزة ديالين اهو كيانهم متخوا حاول ثموت بلاد جيب كده بجيك على الاسابتك كلهم بص الرادي و بص السعبية ايوه ايوه ايوه ايوه ليه زمحة. لو مش عارف ما تريد ما تصبحش. مش عارف عالي وقت تقالي ايه مش عارف بقل ما ايه؟ كده يا ذاك طبق نصيحة من اخيطه مش عارف تعملت كده يا راجل صفور حد هنا المواد الاساس ده المواد الاساس ده ينفع حدش خالص اه ف انا خالص بقى ايه انت بقى انا <تصفيق> عليكم ولاش لعبوا الله ولا نودي الحزم عليهم المنيوت ثلاثه طب على حكوا انتوا اللي لا تقولوا نحكي مع بعض طيب يا حلوين فينا المنيوت لو بصينا على الرانيه تحت هنلاقي كم من كم طبقه 35 35 لقى اي حاجة في الدنيا اي بو اللي اره ابيثيليا و ها؟ وآخر اللي اره ده ابيثيليا و اهل اللي اره انجوثيليا طيب اتنين طول كيف طول طيب ده ابيثيليا مهم قوي انت مو من بقى بعد ده ممبرين دي اهم حاجة بقى بالسطروب تتبوط على الضامن زندري باريكو طول راجل الزندري كمان اسمه اسم الزندري فاكر ان الباومنز ده هو اللي فوق والديسمنت هو اللي ايه هو اللي تحت ادي الخمسه ليه يلا اكيد اول اللي هيضيع اثنين وبعدين ضامن زندري وبعدين سترو وبعدين ديسمنت الزندري وبعدين عندنا في القرانيه هو مين فالانتي خلاص هناخد كل طاقه من دور وندرسها تعال ندرس ايه الابيديرم أي ابيثيليوم على السطح يعني الابثيليوم بتاع القرانيه اللي بتاع اللي أي في الهواء لانه هو دي بره عليكم ستيفايد سكويموس ابيثيليوم يبقى الابثيليوم بتاعنا ده حوالي خمس طبقات من خمسة إلى 6 ليرز اوف ستيفايد سكويموس ابيثيليوم ايه الفرق ما بينه بتاع الجلد بل بل بتاع الجلد الله حج الوزن، يبقى اهم كلمة بقى ان الابثيليم بتاع نوعيبات ستعرف ايه؟ لان خلاص؟ يبقى نوع الابثيليم ايه؟ خرط او ستة طبقات من الاسسادي فايف ستعرف ايه بس لان كراتينايز لو الابثيليم ده واحدة بسلمة كونتا كتريسة حسن مقاعدة اابثيليم واحدة انا فعينيره يلحم في خلال قد ايه؟ لا بضغ ولا اي حاجه ماشي <تصفيق> <لكن تصفيق> ايه في خلال 24 اور وده حاجة مذهله جدا الابيديرم له قدره فظيعه على انه ريجينريت لو حضر أو أي او اي كش في خلال 24 اور يكون حصل كومبليت هيلث عشان ابعت ايه هو الانديتيجنت بتاعي ها متفرغ الكلام ده يضايقك اه وحلو بيقال ايه؟ في ناس ربنا يعمل لي امراض كتير كل اللي ابتدينا بنجري بسرعه يضايقني تعالى باذنني هذا الموضوع كويس في ايه؟ سكت في ايه؟ فيه؟ فيه في ايه باذنني احنا دلوقتي يعني لا اختل يعني احسن بس تبوا يعني وسطيت بالكلام تصدقوني طبعا واحد عنده القرنيه مفتوحه تعالى الارضيه بالعبيط ده يروح داخل كده كده كده كده كده كده نحولها ستة صح لما على تعدي بدا ايه ؟ بدا تأثوني ماشي ؟ يبقى ليو سيجي من ميلو باكه وقهوة بويه ؟ ماشي ؟ اذا وخليوا معا بقى موحا يبقى ليو سيجي اخذنا البار بتاعه فكريز الضيكتز بتاع ترريكة النص وشيارنا في 50 منهم اللي يبقى ليو سيجي 50 ميلو ماشي, ميكروب. ماشي. ميكروب. ماشي. انا خذنا السجنة فالإيباديلوم الإيباديلوم ذات نفسه بيكون من خمس أو خمس أو ست مرات الخمس أو ست طبقات دول بتاسميه في ثلاثة لير تعالي اتريفك تعالي اتريفك قادم قرانية ايه؟ وده ايه اول طبقة ايه عن سينجن لير فولامنا بسلس وبعدين اثنين لير سو لير فولي اتريفك في. وبعدين ثلاثة لير من الايه؟ بص كده أنت تعرف من الثلاث سلسلة أسمون البيضة اللي هي ودول النص زي أسمون ال intermediates اللي هي واللي برا دول رقم ثلاثة يبقى أسمون تلات اللي هي يبقى البسيطين شخصياً بكم من كم طبعاً أو من كم لير؟ ثلاثة اللي هي beta cells intermediates تبعت لي البيضة cells كم لير؟ هي لير layer of تظهر ليسلز لستنج على ده على بيزمنت لندرين هم الحاجة بقى إنها لازم في هذا البيزمنت لندرين هم ما يميزها في حاجة اسمها هيمي بتمزوج دائما الأناناس من واحد وذو قليل أقول لك الأناناس قل لك حتى اللي علاقة بالإبل أمراض إل إل موضوع يعني وهذه هيمي بتمزوج دي وقضعيف ومن ده مع أي مين صلومة في عادي يحصل إنساني سيم لوه ويكون واحد سيم لوه ويكون واحد سيم يعني العينين اللي عندهم الهيمي باسموزوم دي, دي ويك كل شوية مين بيقع؟ ابثيليا طمرة اسمه recurrent ابثيليا erosion syndrome اسمه معدل والله recurrent ابثيليا اروزن syndrome الناس اللي كل يقع؟ ابثيليا يبقى ابثيليا ابثيليا اروزن syndrome دي عندهم مينك الهيمي بسموزوم. دي من كده الوصيب بعد ها؟ قبل الانترميدي اوه يا جماعة اللي انا بحكي لكم عنه دين كلام يا سلز ودور اين هون؟ بيتسلزوهم دور مين؟ الانترميديات الانترميديات سلز الانترميديات سلز دي جميعا ان فيه هده بروسيسة دخلة كده هنا اهي هم فيه دي؟ يقولك الانترميديات سلز لها بروسيسة او اهنحة او وينجل ما بين ايه؟ ما بين البيزلفين عشان كذا بيسموا ليها في حاجة مع إنتر أو الوينجليز أو الوينجتل الأهم ما يميزنا مثلاً ليه ده أهم ما يميز الخلية دي ناسند إيه إن بتولد البيزلفين بروتين أو وينج يبقى إنتر يدخل سند بروتين أو وينج ما بين البيزلفين فدي لا بيو ما مين يفوز <تصفيق> أهما المعيزة أن لها جابة بدابيزي طراري لها حاجة اسمها مايكرو بالله. مايكرو بالله دي على لأن الدموع كوزع كويس. يبقى دول المسخين اللي هي من في ودول في ايه؟ ها ايه؟ ودول اللي فوق دول مالهم لهم ايه؟ وكده اللي احنا تكلمنا عن اللي بتيجي نرجع اللي بتيجي نرجع اللي ها تراتي فارس شوية مق. ها تراتي نعرف له قدرة فضيعة علىه اللي ايه ؟ وهو متسرع هو بأفعة <تسلسين مايكرو> شخصيا بيجرون من ايه <تسلسلسل> ؟ من <تسلسل> اللي بعدين ايه ؟ بعد الامتين ايه ؟ باومنت الامبريم نبتنا معه نرجع للأس هذا العيان وهذا الامتينيوم وده الباومنت الامبريم ايه للترومة ؟ ده ده ميه ؟ عشان ما تضغطش في موضوع الريجينات البار، أحفظها لك أنا. اللي بتسيني عن إيه؟ الباومنز نص، نص. نص. عن الريجينيشن ها؟ ريجينات. يبقى الباومنز من برين. مارتريزا. نص. نص. ريجنة الانبوتيوم نص أو طرف ريجنة نص نتكلم على ليمبرين. الباومان زي ما هي خصائص هذا الباومان زي ليمبرين؟ الباومان زي ليمبرين ده نانو إلستيك ويك ليمبرين. نانو إلستيك أي حاجة نانو إلستيك معاي يتركه لو ليمبرين ده هذا الباومان زي لو القطع ايه يحقق؟ يلحم بفايبروتس ما ديه دي مأساة؟ ليه؟ اه الكرانية اللي كنت رانترق بها ايه يا افواتش؟ او شكلت الباومنس الامبريد ان النطق كتبه الافريجنريشن لو القطع هيلحم بفايبروتس والفايبروت ده يعني ايه هنا ايه؟ هي؟ اقام الكورنيا الايه؟ كورنيا الاوبا مشكلة سواء الكلام لا، ماذا يا جماعة؟ لو القطع هيلحم مكانه ويسيبه طيب ترى الممبرين ده عباره عليه. ايه بصوا بقى احنا اتفقنا ان دي دي الميستروما اللي يحصل كان اخر طبقات من الميستروما يحصل لها كوندنسيشن وتكون هذا الممبرين يعني الممبرين ما هو الا جزء من دي ان الميستروما السوبرفيسيال جراف اوف الميستروما حصل له كوندنسيشن ايه It is المعلومه دي الالبومينز من برين اتس كوندنسيشن اوف ذا سوبرفيسيال ليير اوف دي مهمه ليه؟ طافت الميستروما بعضها يعني انت بستكل الاستروما دي راح بستكل الممبرين. في ما بينهم line of separation. يعني ما الممبرين اللي تحت؟ هذا الممبرين اللي تحت اللي هو مين. دا من دابعة ومن ذي بقى إيه؟ إذا في ما بينهم هنا ايه؟ الكلام ده يفرق معانا في الجراح أو في الكلام ده دي دلوقتي نحتاجنا ليه؟ المهم، خليك معى بقى إذا الممبرين ده في ما بينه وبين الاستروما line of separation. لأ، ده جزء من الاستروما لا أصلهم مع بعض الامبريت الثاني اللي تحت الانسبمنت امبريت في فيه ما بينه في وغرض التروبالاين اوبتيمايزي الكلام ده يفسق معايا ايه الجراحه ده انا قال لهم نقول الحته اللي لها علاقه في فيها يا جماعة بيحصل لهم مرض ليلابور ايه ده الانسبتين ادني اتغير زمان اقرب يرجعش تاني برافو عليك زمان كانت الدكاتره في الصعب الاندوسين برضه ابو حسين طبقات كلها مغيرها والقرانيه جديده كلها واحطها مكانها يعني عشان كل الاسم. كل كان كام غلط عكيت عك، حدك عايز ايه انت؟ بيعملوا عملية جديدة بقى لا، نغير على قد اللي بس نغير مين بس؟ اللي فيه، ده من هنا؟ بايظ؟ دوروا وتاكلوا اهو، فين؟ طب ايه الصراعه بين ده من ليه؟ تعملوا اون لاين اوفر تو، ايه اللي شي مع بعض كده؟ الودان اللي بايظين، جديد، ركبه هنا. لكل القرنيات عمل ترقيع خليك معايا الاندوثيليا امبريد ولكمه في المكان ده دخل فين هو مبين الستروة أو مبين الاندوثيليا امبريد الميزة هنا لا فعملش لكل الاس لكل السجل ده العملية فيه عملية حديثة جيدة نبقى لها سنة واحدة بس مكتوبة عندك المذكره اسمها ديليك امبريشن ايه اللي اختصار ده هتبت اكتبونه ديليك امبريشن اسمها ديب لاميلر اندوثيليا ك كلاة ومصر. هقول لكم الاسم اللاجم من ايه بسوقي. عمريكي ترقية على هاتفها دي. تباكليش ارى لديم. على هاتفها دي يا اسمها ايه؟ ديب. كل ولا لامل ليب. لامل ليب. لا اسمها ديب. بقى اعلى مين. الانجوسيليل اسمها ديب. لامللل. انجوسيليل كلاة وفلان. الخلاصة. ايلا اعيش وجود line observation. لاملل السروم. وايه دفنش. دي فاعدنا في عملية ايه؟ الدليك عليك ما كنت ليك في الامتحان مش هيجي على ده مش اختبار انا اللي عم. كل الناس عارفاه يبقى وجود هنا لاين اوف سبريشن في الاناتومي ده لا معايا في الجراحه خلاني اعمل عملية اج جديدة. دليك اوبريشن يبقى لو تعالى لك الامتحان الكلام ده كان زمان عمليات الترقيه الترقيه يا اعرفها دلوقتي تعبيه جديده تعرف يا ابني لو قلت له الاسم بس الدكتور هيغمى عليه على انت تمام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 راجل ناس! اليوم ما اتعاد الى تزورنوها ماذا؟ هاااااااااااااااااااع الح 8 geworden Century nah serge when jeez goss اللاجنة ليس؟ قص BR احسان هاتب人ila kindergarten راه اق not inم ég apro بتشتر ما بتجنن من اللذاذه شكرا هو يعني ما ربط قراءه هم ليه على تكبسي عادي يعني عادي الواحد في الطريق ليه ما ما فيه الوراية و من الموضوع ها الفلاص ماشي؟ مفكرتوا بالعيام بالسرودة عشان ستحطرونها من دلوقتي خلاص الرفع؟ فتحضر ع الباومنت بالبرامر تعال بسرعة بسرعة المقررين الباومنت مين؟ بالسرعة تعال سرعة نقول الباومنت, الباومنت بالدس الباومنت بالمقرر يلسك ويكي بقى الدسمان إلسك إيه؟ بقى يبني. طب elastik ويجي يا لا elastik وايه؟ ده لو تقطع <تصفيق> مش هنا ده؟ ليه بقى؟ يعني لو اتقطع الاندوثيل هيكون تاني ايه؟ دسمنت منبرين انت فاكر كده؟ طب اوجد منبرين ده كيفهموا كده بقى؟ لو تقطع مش مكانه او باسديين لانه هيبقى سكريت الثاني من الاندوثيل يعني من بريض ما ميحقبش حاجة خالص؟ ده لم يتقطع عمالاً فيبرولزام ما يتقطع، مش حيالة فيبروزة هي هاجة تادي صحيحة يحصل بس بسيحصل حاجة تالية هيحصل حاجة, حاجة اسمها كوردية الأديمة لئي؟ يقولك لا يمكن ذا يتقطع. يتقطع من غير ذا ما يتقطع لا يمكن الدنت يتقطع من غير ذا مين ما يتأذى عنه؟ الإندوتيلية بيقولك السلدنت أكثر أكثر أكثر من بريض الإندوتيلية يعني لو تي عندك وردتين ثلاثيهم في شو سينطلع الولد أو والدنيا مبقيا مساعده الثانية الاثنين اليوم اللي ب الاثنين إيه يتقاطع ونتيجة في المانها كله لما الاندوزيليا متأذة الاندوزيليا تزيد إيه يحصل إنزيم في الاندوزيليا إن تيجى واحدة في كل المانها الغير الأول من الأشبال إيه والقرنيه والقرنيه تيجي إيه في الماء ماء ويحصل مرض اسمه كورنيال إيه الذي مبقيه بقى الخلاصة لو الدمانت مبقيا متقاطع هيحصل إيه ويش يحصل للأدنسي ويحصل كورنيا الإذنة المفهودية اي مية بيخش بواء مية كيدي لازم نلحق اي قرنيه بيخش بواء مية مين بيقوم بتضغر دق؟ مين يلحقها؟ ده إيه ده الاندوسيدية ما نقول ده أهم وظيفة له أن يخذ الكنية ناشت أن أي مية والقرارية ايه فالله أو يركاحها هنا، يركاحها في الانترور أو في الإيه إذا هي وظيفة الاندوسيدية هاي بليرش ولا ديهاي بليرش كورنيل ديهاي بليرش أو بتجمع وتبيخذ الماء وبيطلع حاوين إلها دحين راضم نحتاج إتش بي. تبع اليندوزية عندها زي عالحاجة اسمها يندوزية الضمط أو كورنيل لا دش. تبع عمل يندوزية كاملتين عدد يندوزية ثلاثة إل. لما اليندوزية يحصلوا ضمط ويروح يخرج هتطلع البرقانية ويحصل مرة اسمه كورنيل كورنيل إل. الكلام ده أي مرة دي رواج اليندوزية كل ماله أي مرض يبغون المثيل يعمل ايه كورنيال إيدمات. ألاك سؤال يدوه تفسر يدو الثيليا الأفضل. أيه ثيليا الروتيليا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. <تصفيق> <تصفيق> اي مرض يؤذي الاندوتير يحصل كوريا الايه يا اولاد كوريا دي مكانه اساسي حتى اه حتى لو ديت مايه دي اول ما يبقى لقيتك ده احنا قلنا الاثنين ايه لان الاثنين دولوا مع بعض صعب قوي مرض ياثر على الجسم من ما على ايه على صح ثاني لازم الاثنين دقيق خلاص خلاص طيب فاكرين السيكس بتاع اللي هيام فاكرين الباومه بتاع 10 التنسمنت 10 10 مايكرو 10 باي خلاص الرقم ده ثابت بقولك في الاطفال بيقولك في الاطفال السيكس اوف جدا أقل من 4 باي عايز اقول ايه في اللي تحت ده هو ده مين ديسمنت الممبرين دا او جدا انت من الاطقال اي مينولسترومة توقيت بقى مين ديسمنت وده مرض هتبقى اوضب الاطقال هكريك بس ان ال ديسمنت الممبرين في الاطقال عشرة برضو ايه؟ ايه ما يكون يا جماعة هكركوا بقى وانت تقول الممبريني من تحت ده لازل استرومة نعملت المعلومة دي زي الالاين افتباريشن نبينه ممبرين استرومة وده مش عدي في العمليات الكلينيك اوبريشن العمليه الترقيع الاندوثيليال اسمها الترقيع اوبريشن كلها حاجه تمام جميله والله خلاص حاول تثبتها بقى في اي عارف حته حلوه ركزوا بالكوا يعني تصرف كده الانتر اللي بتودي اللجنه على الحته اللي انت على العلم يعني وانت انت شاطر قول له كلمه كده روحت قالك فيها قول له كلمه واحده انت فاهمني ده لو انا هتقدر تقول له ليه ما أي ايه سؤال؟ إذا مين هو مين هو مين؟ الإفتالية والذعفة مين؟ شد الإفتالة وحسن مين برضو؟ قدر مين، أنا اخد في الآن؟ الإندوسيلية، أنا عامل في الإندوسيلية ما نقول في كلام مهم على الإندوسيل أن يروزق كلها كده؟ على الإندوسيلية، ما عادين دبقا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 وأنت خلاص قرنيا وحطت علامة الوار أثر layer من الوار مين؟ <تصفيق> الاندوزية يعني القرنيا مين من الوار؟ من الودية هسيء وقتها هسيء بالخلاصة الاندوزية ملا تداسية هيك ساكنة يعني أو ايه؟ لا في, في ايه من قدام كده ممكن ما ولا على هذا الاجي؟ يبقى هو single layer of cells الاندوسية الكون في مهمة لازم عبرتك في موعة من العاليات تبع يعمل الاندوسية الكون قبل ما تمت إليك فيه تعال نحفظ الأول الاندوسية الكون سأتيه بصوا جماعة لما جمت جابه الزكت ده كورني من وراء وعد الاندوسية السلز اللي في الزكت في الزكورنيا كلها ده من دلس النص من مليون قرانية من خلف طبا دي بحثت أكثر لما جينا أخذنا أول مليميتر وربع كده وعندنا الاندوسية السلز اللي جواب دي <تصفيق> 3000 هسالك سؤال لو الرقم ده ال 2000 ال 3000 بدا يميل جدا جدا جدا جدا النتيجه كورني هتفضل كبير ولا هتقل الترتيب رمزي هتفضل الترتيب رمزي بحيث ان كورني اذا انت قلت كورني اقل رقم محتاجينه علشان القرانيه تفضل كويسة، هو المفروض المره من كم؟ ال 2000 ال 3000 اقل رقم 400 او 300 المينيمال نمبر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 لكن الآن في حاجات البيزنك وما تقوم ما يلتع لأنه يمكنني أن على حاجات البيزنك كيف؟ لأنه دي بتطير الدنيا خاص إذا أنا كده على function of the endothelium A من القرنية يوديها هذي لايش منيش كيف؟ corneal hydration أو endothelium اللي هي محتاجة ATP ومحتاجة إيش؟ محتاجة رابعة أخذنا وضيفة الـ endothelium تفكريني إن ريجينة تفضل ريجينة تفضل ها تفضل ها. ريجينة يعني الاندوزية لما لما يتقطع يلحم ثاني وبعدين ما يظهر الناتو ميلا بس عطول ما يش ممكن نحاول نعارض الموضوع زي زي الخلية اللي هنا تكبر فيه خلية اللي هنا تكبر كده أمي غطوا ده ده فكت ما يعتبر شيء بجنيريش لأن في حالة حدوث ده فكت في الاندوزية حاجة تحفظ إما يش